ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو أمواتا وجعل فيها رواشيا شامخة وأسقيناكم ما أفراتها وإلّي يومئذ للمكذبين يضلّقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرن كالقصر كأنه دمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين